الحديث التاسع عشر عن أبي العباس عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال يا غلام إني أعلمك كلمات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 الحديث التاسع العشر الحديث التاسع عشر حديث كالتواني السقالية عن ابن عباس ابن عباس يكووري ترميدي عبد الله بن عباس نه رضي الله تعالى عنهما قال عبد الله بن عباس وقال كنت وعنها خلف النبي النبي قدالك صلى الله عليه وسلم يوما مال فقال اللي وخيذوي للنبي يا قلام ويلو اني اعلمك كلمات اني عنجا أعلمك وحنك برا كلمات كلمات أيانك برا إحفاد الله الله حفظي يحفظك الله حفظي إحفاد الله الله حفظي تجده الله كليد دجاهك هرطاب وإذا سألت مركز يحوه يديسه سأل الله الله يديسه وإذا سألت مركز كالمدال بيدانا فاإن بالله الله كلمه كذب <تصفيق> واعلم اجوا ان الامه امته لو اجتمعوا بهذا السكوت ما ذو على ان ينفعوك ان يكتران بشيء شيء ان يكتران بهذا السكوت يما ينفعوك كما تركرا الا الله تعالى الهو قريب لا كاذب وين علا ان يضروا كان يكدبا ما اسمي مادان بشيء شيء يكدبا لم يضروا كما دبي كرام لم يضروا كما دبي كرام الا بشيء شيء ما هن شيغا سوك كتب الله الهي او قريب تعالى الله سريعه عليك تشهد وك قر وقدره وكتابه قدريه رفعت الاقلام قال يال كي ولا كور يالاي وجفت صحف وراقينا واقلين رواه التلميدي أوري وقاله حليلي حديث حسن صحيح وحديث حسن صحيح حديث كان وفي رواية غير التلميدي رواية التلميدي غير كيسوريين وحفوصوا احفظ الله الله حفظي تجد التي ليدا أمامك ورتابة تعرف إلى الله الله أقنص الله إصبر أقنص مها تعرف إلى الله الله إصبر في الرخاء حالة البمروهقةد نحديد يعرفك و―ك retrouve اسمار Guidارة في شدة zone أعلم منذ في ما أخداقك وجهل لم يكن معهين لى يصيبك مكو علم ون Italia أخداقك وجهي وعلم الآن لما كل ما يُخداقك وجهي لم يكن معهين لى يصيبك مكو علم وما أصابك وحيك أصيبين لم يكن معهين ليخضيك من تغفلها وعلم أغو أن نصر قرقر مع الصبر الضلقات وأن الفراج فيديتان قربة لسك فيدينا مع القرب قربة لسك وأن مع العسر قريس لسكيسنا يسر فضايداء هذا حديث كان وحديث أبي وي. وهو كوب صنعيه بردارا مهات اوين ايا القواعد كلية او اعرمها اغمهم سيد دين تكميطة ابن الجوسي صيد الخاطر كوهو كويري تدبرت هذا الحديث فاثهشني حديث كان فرفيري يرمكس اواريي وكدت اطيش انا الهادان باكوصي قطيري ان اقضى ما واحا ويا الحديث كان سيد المسكحلي اووين اذا واحا كتش لحديث كان علم ا سفتي رباق اهل العلم حد كنت حديث كان كرجيز اي هلكتاب كان دغيه الحافظ ابن رتب وهو ان هلكتابو كو شكه حديثه كتاب كان كان رم وحيك كان شرحه خلاصدي سي خلاصة وكتاب كو شه او كتاب كان ابي شرحه كتببي خلاصته او كتاب خاص كو قراي شرحه ويناي كتابك كو قراي خلاصدي سينا انتو تو قادنا انا ابن العباس ابن العباس تمدكوري عبد الله بن عباس عبد الله بن عباس كوي رساله رامي رضي الله تعالى عنهما قال هو عبد الله بن عباس كنت واحنا خلف النبي نبي قدالكي صلى الله عليه وسلم يوم ما لين ما لين عندنا قدالكي فقال لي النبي قديري يا قلامويلو اني انا اعلمك وحن برك كلمات كريموي kerimooynt aan ku baraa wa wi aan kan gaar ahayn qurbusaat ma bixulay sallallahu alayhi wasallam faasna waxa ay qutsiida abruurtada hadeey nimayisaadihi ama saw humayisina yihin u yila shamaka wax kala gartaan dadu ma ka wax kala gartaan masaelka diiniga ma fahmi karaan la ma yiraa wa lo sheega wariida caadada de selafku waxay sameejin وج medication that's wisdom 3 and energy instruction ي Having a GE felt this word looking so tonnes As a community But Android has already governed Eко-Ana is crazy Who would buy Android? Why did you send your question? 큰 question That's sad That is why you think it was fascinating Pourzao 引on your favorite commitment This world business email this world It is a sense! Between the أحبوك فائدة أحبوك فائدة لم يرى مثلا لأننا فهمك رو ولكا سوى سقير ويه كما تقولون مسائل أدوى ويه فأدقي مبارا أصوشي إسلامك قوائد كيدي كمدر كمدر يا غلامو ولو إني أعلمك وحن كبرى كلمات كلمات وليبا لفتقى ببخاري وحن ربا لفتقى إمام أحمد وحن لص عطا يا غلامو وعلنك كلمات ينفعك الله بهن كلماتان كبرياء الهيك وانفعايد كلمات الى هيك وانفقو قيان كبرت marka waa kalimaad waa weyn oo qofka wax weeyaan sida ay taa u raaca ilahe ku anfaayid e aqfa billaah allaah ifli ya xafka allaah ku xisfinay marka fikrada ugu horeeyda waa intaas waxa loo rajeyda ilaahi ilaali wax allaah wuxuu ilaali oo sidoo ku amray uu ilaaliyo la سيدي اوكو امرأي قو بلالي او هكا تجي اوهي اوكو امرأي اللي نوهي دي سايلالي اوهي الله كار رابي يان لغوقو عرق سيدي اوكا قار رابي اغفقو ها حيالا بايسان الاهي سدود دي سا اجستان هكا قدد حدود دا الاهي سيداسوهي الاهي وين واكو الالنا وحالا روا إليه كلوين تا اوامر تا الاهي حيالاتو حفظنات ها نهي وحروي marka ka ka saaydo bin xaidu gudbi minigta gal Soomaali ma dhin salalahu alayhi sabbi nabi xaidu Soomaadi haddii markay siiyo bin xaidu kaci minigta nakeedibsi marka minigta horreeyay galinta siibidan ayada ku dambeydo taasidii ay wax ka fudan tahay iska dhigan kaba ayudeen sida nabigu u amray uu ilaana ayudeen ayu sheekta Soomaad guureeyayna sida uu reebay uga fago ta kuun bin xaidu ta ku abi qaf wa سيدنا مرغو يرا صلى الله عليه وسلم فكلوينا تعوامن نواهيدره كلوينه وحوا وين فلامقدي اي وها ديب مالاي خدي سميت دي marka xifdi alleh hududis sallahu xiftiina waxa ila marka si goori la xiftiina ya alleh sheegay nabigu sheegay sallahu alayhi wasallam waxa kamida salaat hafidu ala salawaati wa salatu al-wusta salaadaha goori uiraaliya salaad cafigna si gaar haloo si ilaali si إلهنا واعم ما نضط الى الصلاة والذينهم على صراطيم يحافظون إليه الى واعم وهكذا وحيا الله سبب غوريه ان لوحفيو ونبغ تماعي صلى الله عليه وسلم وحو صلاة او ولبا قف خفليا جننا اي بلم الهيته ان غلاد ما بي صلى الله عليه وسلم يريد من حافظ عليها كان له عند الله عهد Wa بالل الله انت سبن بال كل انه جند على جنينها وحا كميد بهاربه بهاربه اقلو الى قالت وهي سقات ان لا كلام نقصان ما فيك صلى الله عليه وسلم لا يحافظ على الوضوء الا مؤمن ما الا يضهارب او ما حفظه الا طف وها كمنا وحيالها إن أدو وحفظي الله الرحبات مارت مارت سأل الله يقول وحفظوا أيمانكم ورداريالك إن حفظي مارت سأل الله وحفظي يا صديح شيء ماركورة هيسكت نارا إلهي كطوها كبير شكا. والله والله بالله هيسكت نه وإن أل كلاوية هي أول مارو أول ماروة هيسكت نارا وأنهمها إن إلهي حقلت نارا هباي بارك دع عفظين تهدو وحوي الشيء يدخل ده عربي ووحتر والله الشيء قصوى سمينا إلا سمينا منكب ما وإنا سمينا هاي شديد من داف وحتر والله وحا سمينا ما وكا عربي إنا سمينا وإنا سمينا وإنا دوري يمنا هاي شديد من إلال داف هاداي كاة شبتانة كفارة إسكبه أكثر كدات المالكة سوى ka kaar tabana waxan ka faaraheen biyaad sadex maalmo oo ku jira wa ka faara fuliymi ya ku ka waxa weyn ka ka faaro oo ka faaro ku aina ka ku noqmo dad goori وذاك عام طامن مسكين قودي كيري طامن مسكين ان دارو غدي لكن قف 10 مسكين قودي كره دارو غدي ترى كان سهمها ديره كفر غدي كغرو وحا كفاردا اه لا يؤاخذكم الا باللقي في ايمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان فكفارته اطعام 10 مساكين او كسوه او تحرير رقبه فذلك خيار لكم فضل في قودي amma sa adon xore taas way wax aad kala dooran karaan ta qof ka awodi marka soomka uu ka faara faman lam yajid fa siyamu thalatha ayyan dalika kaffarat aymar marka dhaarta markii ay ka buri haday ka burtan ka faaradeed la imam laakin mid ajir wax wanaa sanad ka qaar tufi anahu khaba halay qati wallahi inana la habni fa asmadumul khul sallallahu alayhi wa sallam kaas marhabi wax aad ka qaraatay ay faa'anta in la sameeyo waxa taa ina ka qaraatay cid jiro ka faarada la timo aaduu cisamayn daartu jiray ee hadii weenaga wax ka dha shay weenaga laga noqdo wanaag laga maato mar ka daarta la xifri waxa kamid wax yar la rabo in la xifdiyo caloosh iyo marxa nabiga muhammad sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri al istihya'u min allah haqa al anta tahfa ra'sa wa ma wa wa tahfaz al batn wa ma hawa xishok alla laga xishoodo xishoodkiisa haqqa eda taa laga xishooda waxa weeyo macneedu inaad madaxa xifdido iyo wax madax u koobay inaad ala shaxifdido iyo wax alaashu koobtay madaxa yahuu koobay waa muhiin degahaaga xifri ha ku degaysan muusiqi iyo xamta iyo baynta ku degaysan indahaaga hefdhi ha ku fiirin haaraam tagabnu marka aad cinabi ka wayn san fiirin dooma koway san rag aad cinabi ka ee waxa weeyaan laga soo deynaya bakka saqajaaniinta wayna da u keerin guriga oodan telefishin tu soo dhibta dhin u keena ilaa hortiisna wal ee dadankay ka arkaan baqadaana midna aad idii ka dhigtaan midna ay ku dhaqmaan maallinkaas adaakeen adaaka masuuliyiinay horkiis adaaka masuuliyiin taa qofka ka baxay wadamada gaalada joogo ayagu haday seen keenin wax way wadacwayeen xurmo gaalada ay fudawayeen waxay leeyeen marka haan samayay gaalada xid awliya yaa ku yiri geey belaadan abuurtaada yee ku irta kat allah baad faanay san soomaacyadeena allah ku azife aroortaa miya kuma jeedinaa dadku ku raahin xaraa way baa hadaba aroortaa baa si shaqo u tarbiisay kari ina joogta xaraa ah ich maqna way wuliba haddii aad awooday inaad ka tarto waa xaraam in joogta ich maqna way horan u soo sheegaynaa ماركا عندها وايناد حفثوه عرّكا وايناد حفثوه بيانتا إيحانتا إياد دعايدا كحفثوه محايلة بروها البودينة قلبكا وايناد كحفثوه وايوين حسدك إيه حمام بامام إن الصمعة والبصرة والفؤادة كل أولئك كان عنهم مسؤولة ماركا وايناد حفثوه وايناد حفثوه وحاكا مده وحيلاه لرهباسيك جوني ينلاحف فيه عرّكا إيه فرشيك من حفظا ما بين اللحيين وما بين رجلي دخل الجنة ما جاء مسرون صلى الله عليه وسلم حديث كحاكم ترمذري يقيل كودهي سو ساره يقول يريق قفخ خفية الذي سلف garden عرفه وبخيه و لذي سالغوب فرجقه ودخيه قفخ خفية جنة الله, الله, الله. الله. ولو من جنس العمل احفظ الله يحفظك و اوفي بعهدي اوفي بعهديكم فاذكروني اذكركم ان تنصر الله ينصركم الجزاء من جنس العمل و ف ادي الجزاء من جنس العمل ادي لديه انت في كبه دمبروي مركة مركة الحدود الله حسده الهي بقى تحسنا حسده الهي تحسنا والله ام عمه لا بس إلهي وإنا سبحان وتعالى مصالحنا ادويها دوك وئحفنا إلهي شركاق دوك وئحفنا نين دهاغا دغه هاغا عقلغا إلهي وخواالنتاد دغما اوك وئحفنا إلهي وخواالنتاد دغما اندا كايريديم دغه هاكاد کو تريما مسخدا کو تريما إلهي اكو إله لنا بس خفذ ماالكا الله كوئحفنا عهورتاد الله كوئحفنا كا يلسي كان aqurta asan ilaahi ku ilaahay ku noqonaya ilaahi haqi sa ilaali haqa walid ko ilaali aqurta xubuma ilaali ka ilaaha lo tala saarta lo bariya adubna xuduud ilaahi ilaali ku ilaali ku dadan aqurta ala ku xiftena eelkaga iyo haaskaaga ala wa wa ku waxay weydiiyey hufan muracab al-hamdali baad ah al-ilm bqol sanaa ay daarin markaas ay sida wiilasha ugu gootmeysaan oo dayeen markaas la weydiiyey xayta sida ugu gootmeysay idan oortaydan waaba duqoodayna boqora taafteen markaas ay waxa yiraahdeen haabe al-kawarih hafithnaaha anil maasifis siqar fa hafithak allah alayna fil kibah idnaana adu ilaahi bannuhi subaatihi qulida ta sarad deega wuxuu yiri faas axigeed baqab salaaf ah wax yar ka qoday duq ah oo dadka tuursan aruxii taaga luqmaan la qahay aan laqan la ahaayey markaas wuxuu yiri salaafkii hada allah fi siqarihi fa dayaahu allah fi kiwari kam إلهي وإلى مركو الضغوب أصنع ضيعة مكا صلوك مطئول لقول إيا أساوي حفظي إله إلهي ضيعة إلهي حدودي سأل حفظي يطرط إلهي مكو إلهي حدودي سأل حفظي بل أكيد وحيلا الليابك لو أعاكم مده وإرحافني مهجب قد كمعبد إلهي حفظي حيواناتك وحببة إلهي وإلى أساوي حفظي كو يطرطك إلي كلي كو واسا misaruhu suqaatay safiina hawla nabii sallallahu alayhi wasallam saaqan badi jiray aya doon ku raqac ta markaba badda ku raqacay meen wuxuu kula caari markay jiseere oo usan gareey feshu ka soo dir meel aadamee yaqan libaahi wa libaahi yaqraahi ilaaw wadadi tusad markay wadadi u tusuu hoos waxaa libaah maana wa nax salaamina kasu iskala ha حيث تسوي إنه قلعنا هذا الهي الذي يحسر الله قد أعسى قلعنا ما إيه وداده قلعنا بعد ذلك الهي يتوحى مركز الهي حدوده يصبح ضيئة ويحي ماشي أبنع فيه كسوي ده يبني إنه قلعك حقاك إيدي أبنع فيه كسوي ده إنه قلعك قلعك ويحافظ إنه رجب قلعك مركز حدوده اللي الضيئة وحي لا نسلف كقبل كمي ده innilla'aslah fa'arif dhalika fi khuluq khadimi wadabati Allah al'asina islan allahu an ka'aka da'abifas kan wata'ab adu khumanin kasu qorti gure o diba su'ama baruge ya zawjtu suka dawriga guri ga bi ya la'adtu dudd خلقued. خلق websظاً queda pointadoeの estさん مختلفة. Morquhaza ilahi trapped on everything with oufex. That's what we tell. This is what the fashim horus to take a away from us nym protected Allah. It's enough to you. Illahi Heifat and hea saber birthday, How to people ought to wake me up. This is to someone who 接 we out. They speak RCAD and trust to him. Mortal Kombat. وكا شرف بابان ابراهيم الدين تدوخ فينا وكاغا خيفينا وما خاي توكاغا خيفينا من الشبهات المضلله ومن الشهوات المحرمه شبهوك قف قباريه شبهه وعلى هذا وحين دليلها ان قف مودى انه دليلها ثلاثه شبه وحو ينبط لوحد بعديها هذا هو الحق وها هو حقيا وكن وان الدعوات على ابواب ما دعوات على ابواب جهنم بس جهنم الباب تي لا تاغرك ولا كان دينك يا حكار رياد او على اساس يمرك على سكري صلى الله عليه وسلم لكن الله يريد معناه كما هدله حد الحفظ الى هيسن واش كتر حفظ الى يدها شبهات كاف على دماغ ذحينه ماركا دليل هينه دليل قادن وخا خجيهينا تحكم مولى وخا دينينا ما كان دين لكن شوراه يا شهواتك شو بهو خلىنا وحين دلينا مع شهوانه الله كا وإلهي النور وخصينا أضحق يباطي ككوك على قرميس دليل كالصحة هالك وفهم سينا وحن دين هالك دين إيمان قويا الله خصينا وحرمت وحرمت إلهي بها دين تابك وحفظنا دين هذا إلهي يحفظه احفظ الله يحفظ احفظ الله الله حفظه تجده ألا كيله تجاهك هرطار الله حفظه وحويا الله هرطار كيله معنى هذا وحويا طوب كحدود الله مركو حيث يليه او حقوق الله الى اليه حالتك سكو سغيها ان الله جانبك سيو اوغانك حالك سته او كو سغيها الله جانبك سيو غارغار يي اوغانك غارغار بعد سنت ايها ورالكس وقت قرت فزغت حقوق قر ان بعد فان كان الله معاك هذا يقول لك لا تشير إياك بقى إن الله مئي سيهم لا تحزن إن الله معنا إن الله مع الذين اتقوا والذين هم احسنوا فإن كان الله معك فمن تخف هذا يقول لك لا تشير إياك حدود الله إلاله حدود الله طابة يعظه وإن كان عليك فمن ترجو tabii alla kula tagalama yaa rajeena ku difaaca iku difaaca ka samayn ci haba dad duud alla ta yaado oo ilaani weeydo ilaahi wayna yaharba la qas i ka ka samay markaa ilaahi xifdi ilaahi ayaga xifnayee ilaahi xifdi ilaahi wayna subhana wa taala waxa ka helayda macq hortaada macnaha arinka soo qabayda alla ku gargaaray oo gaaneeyo iyo fudayd inay wax walba ku yihina تعرف الى الله في الرخاء احرقت في شدة. إلهي اسبح. الله ما في الرخاء وقت البروقه مركات نبا دليله كو سغانت اله وين باعدي ساكا حال با اولاد با الهي كوبدات سنه مركات فتق كو سغان مركات غني نمره كو سغانته مركات غني نمره كو سغانته اله دعني فقلق ألاكو بدباديني حالبت أني جاء إلهي, إلهي دا عدي ساكو قعد إلهي حالبت عبسيدكو بدباديني عاتماتك إلهي دا عدي ساكو قعد مركب يضبكو إماد ألاكو تعرف إلى الله في الرخاء مرواقب إلهي كو قنصو يعرفك في الشدة إلهي, إلهي دا ساكو قنصنا إلهي دا تكي سوايقا مجرد حالبت لبارتكو قدت ماضو وحويل إلهي الساكو قد تكا صاري إلهي اسقاه به واسره كاسا لكنه وغورما وهابد هوراي وحوييا ايه قف الىه تددس الى ليه ها كان من المسبحين لالله في بطنه لا يبي الحق كثير ما بالله يورص بدا بحلن كدحا مكاسا ما ليلقاي كثير اراه وين سبحانه وتعالى ملائكه تسو وديه فبدا هيته يديد او كما تغى ليش وساروا كلهم sabaar nagtaan geed buurana allah soo dhaliyo xariir illa waqaf awka subaxay kuu waaba halada cunna hayawan kuno sulmada wa ka rafaas tiisna ma ka magrab qorraxna taaban ilahu sheegay sababta xaalad badbaadida loogu badbaadi waxa weeye horey u ahaa mis tasbiix rabba tarka tasbiix rabbbi xaaladda badbaadada ma allah saa xooq badbaadana ibaadad ka baday da'a ilaahi عرورتات مبيو الله موسى إيا مبيو الله خضي دربيقين أي تيرية دربيقين مرقا يسلسة عقلين مبيو موسى و تيرية دربيقين إله وقوشاكين إلا إسكالها عرور أبودونك سنة وكان أبوه من صالحا إلا محا إلهي مالكو دي في حيث عرورتاس أبوه الصلاحي سيد درتي ku gudbi ciray weelkiisa salaadayda siyaabtan ku daraawe salaada sunnah oo qeyraan aan tukada adiga baad taa ilahay adiga uu ku Allah xalku marka daa'ad ka samaynayay in in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 وأشهد أن محمداً عبطه ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن طبعهم بإحصان إلى يوم الدين أما بعد وعن كسر جن كتابك الأربعون النووية وعن سكرنا حديث كثبانية الثقالات الحديث التاسع عشر حديث كثبانية الثقالية روى التلميذ امام التلميذ اياه وريي عن ابي العباس ابي العباس ايوكوري عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال عبد الله بن عباس وغيري. كنت وحانها خلف النبي النبي قدالكي صلى الله عليه وسلم ما بقدا بدو صرنا بدا عبد الله بن عباس كنت وعنها خلف النبي النبي قدال كيسا صلى الله عليه وسلم يوما مال ما للمالما كم مطعه فقال وحوير النبي يا قلام ويدو إني أني أعلمك وحنك برا كلمات كلمات كلمات إلهيك بأنفحه أيام كبرا احفظ الله الله خفضه يحفظك الله حفظناه إلهي أوامرتي صحف لي نواهدي سنحفظي أوامرتها waxaa lagu xifdinnaa in la laazimo oo wax kasta Allah amray laa daaima Allah sameeyo نواهيدنا waxaa lagu xifdinnaa in laga fogaado wax kasto oo ala iyo rasuul reebeen ihfadillah Allah hifdi yahfadk Allah ku hifnaha ihfadillah تجد كهلي الله كهليدا يعني تجد نصره وتأييده الله جيركيسه iyo ay amamaka horta dad dheleeda اذا سالت فاسال الله marka aad waydiisanayso wax odartaynaad السؤال marka aad doonto inaad wax weydiisato faasali ilaha allah woyda saanta marka aad doonto inaad kalmad balabtaan fasta in billah allah kalma kadal allah kalma kadara ka hadiis ka halka soo noomay inta kale waa hore aan ku soo sharaxmaye الشيء قد كثيرا ويدي سنة يلابه الله قيديا وح آداد وخدر يرسطي إن بانو آدانك اي اووداناو بحيام او قعمه بانو آدانك إن لووهر آداد وخدر يرسطي إيا وح اي قدر يرسطي إنام أن بانو آدان جا انتيس او سنكوب بحكرين waa caadada ku dareersan tan aan aadan gacantii soo kale in lagu heli karo qofkii wax la adaan maanta qabay ga diibo kale shaartii si oo kale waa halka aan aadan Abu Bahtah roqil luguskano kale. Wa Abu Bahtah olab dal lat yalo naba gili la keeno o kale. Wa Abu Bahtah ilugu tanbi dafa o kale. Wa Abu Bahtah in cha nge lugali adab laga badadi. Aadadu makumat darirsan in waxa weeyaan makhluuqaadka gaxmooda waxa soo weebo. Makhluuqun ma'uudan arimana. Makhluuqun ma'uudan. Marka labada shayba wa waxa weeyo waxa alla maahan ee iskalo awu daa isan jirin alla iya bin ridii san kub la mid tahay iyyaka na'budu if aan ahaay in loo aabuda ay kuufri iyo shirki u tahay shirki sida ay u tahay xilaa soo kalaatay shirki iyo kuufri akbara wadinta qofka uga baxayo u tahay in allaah qeyrkiis la weydisto waxa makhluuku awoodi oo aysan kubad darer san wax weeyaan caadadu gacan baro aadan in lagu ah هذا هو مخلوق مركز وحودي سنة أما إنت أدو حودي سنة هو أولاب شيء قفتو لباشرة يلتقى عن تفوقفوك السينية وقاب كمخلوق أي حب حيان إيوه إنت أدو حودي سنة قاب كأدون حب حيانا تصرف كنك إسكالي أو أحاو أصاب الدون كون أولي فيكونوا وان أهانا إنت أدو حودي سنة على بطريق و حاجه فصنت هي مخلوقه كفكم متى انه سن انت واخوين ضرورتك روب كا سو ماجوجين او بي او مخلوقه فئه او سن اقور المكسيكل فبيدا او marka وخيالها نوع عاص او الله لي غوريهي ثلاثه كون في مامولا كون فيكونا وحا واسق دوونو انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون اشاب المرك دون كن ولي وان انا مخلوق فطر عروض ماكيني كره كنا ما لها او تصرف الكون كله ملك طيب دعوا المرك مخلوقي ان اذ ويبيسته اده الله اسلقه او إنه تصرف كون كوني تاسونا هاته واحق إله إسكرييه أولي قولي ولي دا سيدة سدرات ديت أي أي أهل الإلميقى سلفا وخالفا أمس غريين إلي تحيي شركي وقف كدين تإسلام تا كوكب بحيو ومثال الإمام أبو جعفر محمد بنو كرير أطابري إمام المفاصرين كتابكا تفسيركا هاي سلف كليهيني و هو ينتفاصير تا سلف بلاكا هايو اه اه كوني يبغرصنا كهر انتاي و كل الالية استقاسة بغير الله اناي شركي تاي استقاسة بغير الله اناي تاي شركي او اي واليبه تاي شركي بي اي مسركين العرب كبعين بل واحد في رسالك اقضى في سوره لقمان في تفسير قوله تعالى واذا غشيه الموت كالظلام دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم الى البر فمنهم مقتصد ايات اشرح الهدا وقو عبداه ايات الى وقو كشغ فيدي واذا غشيه الموت كالظلام قالها مركو او صدق ضلبو اذ مدو تبادا كو صفران ماركا هيركاس اركان او اي عبصدان اي رايب ما شون ايان دعو الله اللي توغان مخلصين له الدين اياغو اللي او بره تيريه بعض وي توغان اياغو ان ادن وحود دري او اللي ايان Markahoreto, kirkiga Shirkiga kusub naien. Oh, aha. Markahan, alla kuttimaame, ihalaskana, ikhlas ju katakene. Ajapada Ayat ma kalefis alla kuusel. Fajdara keelusil funki, beaulahamokhli sille õudine. Fajdara keelusil albar beaulahamokhli sille õudine. Fajdara keelusil funki, beaulahamokhli sille õudine. Fajdara keelusil funki, beaulahamokhli sille õudine. Fajdara شيركغا اي كتقاغن امرك كتقغن الله اخلاصا كوتلما مي وا استغاثه بغير الله واحد اسكاد الاستغاثه بغير الله الله كري هي توغن تاسا الله اخلاص كوتلما اخلاص وتوحيد شيركغا ما كدوكا عقها دغين اي قودو ان واهي كل عتق الاستغاثه بغير الله يا هي iban kufarta mushrikiinul arab shirkigooda markay ku suugnaayeen maalla mushrikiin kula tilmaamay markay iska dayeen maalla ku tilmaamay iflaas wa istighafa bixiri la yakamta fa sakamta seertay ayay ahlul ilmi ku soo naqliyeen ijma in muuqaf ku diinta islaamka uga baxayo oo uu kufarta kamid noqonayo هادوك توغو على قيركيس وهو كاتتوغي لان ايهي وحا مخلوق اودي وحا مخلوق اودي وواباك كلا وحا مخلوق اودي, أودي. كتاب كان الإعلام بقواطع الإسلام اللي رأيه الإعلام بقواطع الإسلام اللي رأيه وحا اسكاله أبو العباس أحمد ابن محمد ابن علي ابن حشر المكي الهيتمي او بنتيسة غالبة قولتو دباطن يأفر هيتو يبو ماركا يهير شرح اقوين من هاتك الشيخة سارينو واني شافعي جاء شرح اقوين التفح تفحة المحتاجة كنين كيسكالو سو ماتي يدي كتاب كان وقهد الله وحيالا اسلام كان ك... وحي وحي الله قبحه اسلام كان وحيالاها الله قبحه قواضح باسلام هابني ريدا الاعلام بقواضح الاسلام وحيالا اسلام marka markuu qayb balantibxo kadi madhahib uu ka soo taxa madhab walba ka soo taxa oo taaqiriyaa mas'aladu san ku wa faasane oo taaquraho markuu sheego ayuu taaqada macnaheedu ka hadla iney soo sawaab ahayn oo wakaa ku soo naclay ijmaac oo ka keenay ibn al-muflih al-hambali ijmaac ومن ذلك وحاكم دوله أرمه إسلامك الله قبضا حيوه أن يجعل طفك إنو ييرو بينه أساقه إيا و بين الله الله إنتا أدى حيضاه وصائده كوه أن لئي أساقه أدى حيوه أن لئي أساقه كوه أدى حيوه يتوكل عليهم أو تلسرته كتيرسده ويسألهم اوه اوه اوه قالوا علمو دوحي لذين اتماعا طبعا اتماع اتماع ويساسي لذين العلمو انا الكفري اكبر مخرج عن الملة الطايوب صو مت وكذلك اربعين كان شرحي وكلية شرحة لبتو بيسا حديث كان مرقو شرحة وفشي معناها انا الكفري الطحي اتماع مهل كانوا كو صور نقلينة اوه كصور غليب ما اتبعان على صور نقلية فساقه سوما تيدي سيدا أستردت إذا قفك إنو إله غير كيسو ويدستو وحقا لما هان أضمدو أودين وخفري أكبر مخرج عن الملم كتاب كان كل جيسنا ودابعين وحضا الضبعات دامخينة وحوه يوادار كتب العلمية بيرود ويلبنان وكل جيس مستقيم ودابعين صفحة السقاشم يشاناته زواتر كان آخر كي زجوزك الله بابو و الزواجر كانوا ألغطا معا السبب مستقلنا على الطابق سوما تيدي الزواجر عن اقتراف الكبائك مرتا ومسالة صدافة إليه صدافتها إنه ومسالة لفهم كروه صريحة صدافتها وقا. استغاثتها وقال الله قيل كيساد ويدسايدة وإبادة اللي قيل الله إبادة اللي قيل الله إنه كفر تارو أجمع إليه برياضة إبادتها إنه كنا وعدين ما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث كان امام هو يروي من حديث ابن حمار بن بشير هو ان الدعاء هو العبادة بريد اي سغ باب العبادة اذا ضبطوا اسغ حصر الى العبادة جملة لبد الجو سطر معرفة الدعاء هو العبادة بريد السغ كل هذا عبادة مر كاص نبو اخري صلى الله عليه وسلم قوله تعالى وقال ربكم ادعوني استجب لكم تربين وحو ان لي يتبا وان كان يله حال دبا ديق مركو دعائي دي ان ري الله مكو دبا ديق ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون داخلين تك اسكو اينيسه عبادتي عليهم صاروا سوشه عباد الله سوشه حياه تعا بريو بريد يا تسكوه إليسية إبادة إليسية سيدخلون الجهنم الداخلي أيالو الدليسان أيال جهنم الجليدونة ماذا ذا كلا؟ معنى الدقيقة أولا فهمك رو ابن رجب الحنب كنت سأليه مسألة داس واحيطا وهو البرياضة واحاقصوغن إظهار الظل من السائل والمسكنة والحاجة والفقر طب كماركو واحتروغ أيوب و هو موچينا يدلي يا إيه باهي يا مسكينمو يا فقري انه اساكو سوغانت تاسو موچينا ملقو الا توغيو فك هو موچينا اساكو يدلي سينه باهان يهي مسكين يهي هو اسو موچينا و هو علما المسؤول و هو قريا او الله ويديسره او قرا على رفع هذا الضرر inu dib ka asawo qaabi karo deefta la doona yarkeen ka taasuma idan allah mahboon ina adawgu naftaada ku qirto in aad dhalil tahay inaad baahan tahay inaad faqeer tahay id ka lana adu qirto inuu qani yahay oo uu gaadir yahay oo dib ka dareemayda ka karo deefta doonidana ku keeri karo idan allah loo sidaas kuma haboon arka ofka muuminka way ilaahay uga absado waa misalada misalada wayn way taswa sheega oo aad way diisaneeyda marka uu yahay waxa aan makhluuq awoodin hadii uu yahay wax makhluuq awoodo asal ay maana waxa Allah idana hin nabiga kana sallallahu alayhi wa sallam saxaabada gabad kamid abalanka kula galay inaysan id aan allah ay mahaydiisan oo dadka isoo waxa waydiisan abubakar siddiq ka mid ah ragu balanka kula galay balanka kula galay waxa kamidaha abudar waxa kamidaha sawbaan waxay gaareen saxaabada hadii asagoo faraskiis saaran ana hashii saaran ceedalku ka ba muslimina aybo soobayee iney sadhiin ciyaar ka waygu soqaan ee intee ka degan dadada ay jeedo qolo soqata soqata hadii qasho wado hugankedu ka fakado wasaarayda inuu sanqab ka dun ka tare dhir huganka isoo dhig huganka isoo dhig ee intee dega u taanka soqabta хайа набида йири صلى الله عليه وسلم اشدد كل ويديسنا وحويان واضاوا ضاوا وي دل दत्ता दत्ता توغا ونبيو وحوة أن ننك خير بني إسرائيل أن ننك قبط له إقابة لكن نبي موسى كل صبحة ننك خير بني إسرائيل النبي المسوه جرغار ويديست فاستغاسه الذي من شيعته على الذي من عدود وحوة أن نبي موسى جرغار ويديسته ننك قرادة ساها أو كوح دي ساها وحونا جرغار كو ويديسة كأدوغاها marka marka daruuro eetimaado wa banan weeyi makluuq awodo inad weedisato girgaarad ما wa weey tuugi karta marka daruuro eetimaado aya qur'aan weey labashay oo kala cadna in la isku qasamay نيكي waxaa weeyeen qaraadadiisa ha oo ninka qirta ha dhibayee nabi muusa gurga ka dalba nabi muusa gurga ah saw kelbahu muusa faqadde alle sharo kulifta naftana ka cha nabi muusa marka sidaas soo kaletey u banaatay quri mais kumida marka fiir alkana tiiku u haysta qof muslimo halkaas وسدق قا هو وين وار كاتوي في يميد كي دنتاي كونتن سنكور كون سنكاه انات هل كا ادو تاغ تير الش عبد القادر اي سو غاار مسخميدا هل كاي كذيتو كواي سنت الش عبد القادر قدبي كا سوبخو او بورفه اسكا جفو وحا وين لبا مو كديفا كرا توغ تيللهي لا قفصا رما الذي من شيعته قال الذي من ادوه وحيك هذا الانسان مخلوق و وودو عندنا ضروره كوب وما لقينا وديسكر فاسو قال له مره لبا شيخ اسلاميين اويديسان قال لها لكن سيدي ربي او كرات كدغتو ارامها أن وحاء الدليل حتى عاد يجاوضتك وحي أودان أصل إني ممنوع فإلا ضرورة ما هناك حديثك قبيصة ابن المخارج قبيصة نبقى يقول لي صلى الله عليه وسلم إن المسألة لا تحل لأحد لا تحل إلا لأحد ثلاثة نبقى صلى الله عليه وسلم لما يقول لي بريضة حلال وما حت الا صدق طسمهن فصدح لنا كميتهم كلا سبيل فطعام كميدها وكا حارن بريو طسمه وحوي ديسان مخلوقه كوب شاهق عبد صدح لها فدار كميدها صدح لها اسماء انت كالحلال ما اهم هي جن فحلت له المساله حتى يصيبها ككن ربوان محي من دين قاطي ومثلا اصبحهم في وليها لكن tok muslim ah oo fidra ka dhaxdhacbay laba qabiila isdiishey laba kooxooda isdiishey ayu ku soo dhaxdhac meshii waxba la isku haysta wixii arabixinayuu dusha saar bokol qasbiyado la taala anaa dusha saartay qariib ahaate xalaal ugu oo iraada qaan taasan qorto gashay halayna bixin sikadeena wax in laga ta tanuu u oo islaaha u daynta ay soo tahamlayay addusha soo saartay sekeral ugu bixin si wogaweyn loo taageer asna waa weydiisay ila uu helo waxa iyinnu hamtiira aha oo musiibo ku dhacday maalkiisi baabii iray faallat lehu mas'alatu hatta yusiba qiwaman min aif markada la degay wax lagu ku hanti laha dadka fuqrada qafti inuu leeyahay inuu noola yiqan ma baa inuu noola yiqan ma uu noola karo in hantiirahu aha maalina إلا أن الله تصمع كهل فهو كان صدحات والرجل أصابت فاقت من بسارك يا فقرك وبسارك في فقر حتى يقول ثلاثة من دوي الحجة من أهله من قومه لقد أصابت فلانا فاقت إيا أن تفقر أصيبك ila u garee sabbe qof oo qaraabadiisa ah dad kale maya qaraabadiisa oo aaqilin ah inay raadaan qala ilaa hebel bishaarada ku dhacday hebel waa faqeer ha qaraabadiisa lole dad kale waka ma haya miisanta astu wax weyn iska toogsanaduro dad kale waka ma haya min dowl hujja ay marqati ka noqdaan قف وقرابة بيسا وعاقلين وإيرادا الله إلهي فقر وخدع أسمح لالي أطاين ويديسو دكا إلا أمرو التوصنكي لي أبنا صد حدا سيحلالو ما بيكم حدفة لكي صلى الله عليه وسلم فما سواهن من المسألة فصحت يأكلها صاحبها صحت ان تسويك الصهرة وحاران وإرى يقفك قادنا يا حاران ما نقول حاراوي حاراوي ويرو اجادة صدح الاسوحي كصوحة هادات انتبار يدلغو سيوك متى حيوية اجاد ومتى هالي حارام عنات حارام عنات ومسالة مهم مارك قصد كستقلو كنفكرو انو سندادو حوى ديسان أسالك واساس إلا دكا ضرورة أبنى لما هاني مسألك هلأ baab ka baab ka wax weydiiste oo masaa'id ka istayaga la washay oo haaranahay ogaadeen waxay ku cunaayaan wa haaran ko iney dadka been u sheegan xagga sayga dhaxda taasana ho kaaran ho kaasanaha iyo xagay ka dhacdo balaay dado balaay haaran way wax cuneyda warabaab faqir fay waxa ay iska haaramtinayeen wax isiiyash ka qaal qan laaba wax weeyan dad iyo tookenaya qaar kod maba tukadeen assalaamu alaykum warahmatullahi marka tiraaxdo waa taageey intaad aad mid kale di ah way ay wad saliis way leey joobay aa way mid tukadeen imaamku koor uu ka baxaa wallahi ka absaba wallahi ilahuhu ma ismayn الذي يكون هذا التكذب في سير إليه كده هذا الذي يكون هذا التكذب في فنانيه أعوذ بالله وهو اللي يعد لك السلام عليكم ما تشترك في الصلاة السلام عليكم ورحمة الله ما تشترك في الواتفين صوته مدى اللبات انت هذا نقيم غور مو يريد صوته وهذا المهم مهمه باتك اني سكو قيلية باتك التكذب باتك سلاة دي وري سو خالمه يدوي يرا اسكا امس فشي سيترن لكن ما تورانيلو غور يما اوقايو اوقايو اوقايو باكيداما وس وسانا وحلتو كان لا غرو واي خاران وان وانا الظلم سافي له العقاب الواد واستارتي هدا ليس ستضطكم الدراميه ان اباهم قد قد قوات مسلمه وحو هل كان ستكون حاضرين حتى قدو الدراميه قد كان كسو تيست اي واخوين يا ذكر وحريصين ان شاء الله لكن ابو دنبي حشقيسان و بابك يا وسواس كحديث كان امام مسلم ايها صحيح في سكوليه اذا سالت marked waydiisarto inad wah waydiisato a doonaydo fasta in laah allah waydiiso wa ila sta anta marked kalma talbayso wa abra toyna kalma ان الا امه فامضه لو اجتمع هذا صوتي هذا يسوي رادان على أن ينفعوك ان يكرن بشيء شيء شيء انكو تران هذا الصبيان لن ينفعوك ما بشيء شيء ما هني شيء قاسو قد كتب الله قد كتب الله لك لك قري شيء الله قري oo qaddarahan laa qul maqsuud ka kuugu qorna shayga umbay ku tarikara wayna tan suugata waxa ay ku tarayaan wa waxa la ku qoro luqnafka kuugu qorna haddana waxa laga raba marka ilaahi wa inakumahad saga ka ra soo qaaday saga ku qadare bakama lagu mahdin aha way lagu mahdiya man lam فقد كم تطك يشكر الناس يشكر الله بل ان ادل جدا صلى الله عليه وسلم ما. من صنع اليكم معروفا فكافئوه فكافئوا الناس الانسانيه هو ادل جدا وين فإن لم تجدوا هدادنا الهرين بما تكافينا وحاببوا هذا القدام فاجعوا الله ودعيه إلهي احتروا هذا القدام دعيه هذا ضلدق طفك ونقو كوك الله طفك إلهي هذا جزاك الله خير وكو حيالي يا رابي أمانك مركب دعيه يوفي عنوان محينات لهذا إلهي قير حكاك عبال المريض جزاك الله خير طفك استو ونقو كوك الله أي ونقو صحرة بها ونك سرى بعض مالو كشي وكوشفعه وهو القران كبر علمي كبر ما ادو كاطو شي وهو نيق قدكو غلا او ابل هدانا او ابل عن جزك الله خير انك تطف سونتي ملي قد ارال غتويناتا ما احنا الهك كلنا كنشكرك الله كوما الشكرنا بعدا نبدا نكنشكرك قدك وناكو كغلا وكشكرك هاك نشكرنا ا wax jira ma han wax ween la shukriyeeyay calaalweeyti waskaashe ka baraley weeyti kulaaga shukriyeeyay ma sha Allah aa weeyti ka ugu ween baa wax laaga shukriyeeyo shay weeyti baa markuu guto abal waynee ismahu dabke tay screen maadan ala aan yaduruka inay ku dhibaan bishay in shay kugu dhibaan wax inay fugu dhibaan dad baaday isku yimaadaan ummad iyo dad ay isku timid in dib lagu geysto lam yaduruka kubumaad كيف تشترك؟ السلام بحيبا ويهوه إن إلا الإله أغمنا كوكا لصنات أود حدود دي سائر عليك كده دي شخدود دي الله أنت حكثي بك مرحبا بأس وقتا أدوه أغادتك عندي ساكوتي لان دي عندي ساكوتي لان ففعة قلم يالكي والاقريالي قلم يالكي الشيخ وامحين وقلم المقاذير قلم كي يقول قريا يقدث مرحبا بما ذو الله فارغي دي واحدا ما قدر الله قريما الله هو المحفوظك وحدثت كبرت اللغه القر اي ما بين حديث عبد الله بن عمر بن صلى الله عليه وسلم سحنوا سنكوا ان الله قد مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والارض ب5000 سنه ان فهم ارك يدلكم لا ابورن كنتم كن او سركها اله ونا ضمان قدره وحدع قال ام كوغوري او الله ابورن مركاس اله يكتب قر يقول ربك يوم حان قراء يقول بما هو الكائن الى قيام الساعة وحكا ستوى دعا الى قيام الساعة تقر ما لن يسأل الى قراء يقول قلم كان لشيكا كيها قلم القدر قلم كما لا يتحكى قراء ايضا نوامح والجزيدي نعماش لسكي جزين ايال لكن وحكا دعا ايضان قراء الله قراء قلم كاسو على قراء رفعة الاقلام قلم يالك وعلى قراء وكيفة الصحف وقديه نواقل ورقدي لو قراي قدره واقلان معناه لا تري ماو سدا سوو صلى الله عليه محفوظه وقو قران ماطرو شنو لو قراي وضحيا رواه الترمذي وقال هو حديث حسن صحيح وحديث حسن صحيح وفي روايه غير الترمذي ترمذي غير كيس واكو الله الله يحفبي تجيتو الله تكره دانما كورتاب الهي درقاركيس ومسرديس فترتاك تليده الهي يحفبي او حدود الله ta'arraf isbah oo isti'alaysi ilaahi alle firqaay bar waqad dhidida ya'rifka alla ku garanayo fi shidada dibaabadan dhidida dibaabadan dhidida ilaahi weena adoomadiisa wax weyn qofal buu waa wuu yaqaan subhana wa ta'ala kama qarsona marka markay dibaadadu jirta alla subhana wa ta'ala dibka ka saaray sagay ku gargaray laakin wa ina waqtiga barwaaqada و اين اله اسبرتا او اسكوبرتا باعد الى ايمانك الى اخلاصك و اينت كدداشه او تاس قف لغ يقن و اينت نقطا دا تاس لغ يكون خلاص وي, وي. نبي الله يونس ابن متى يونس ابن متى لبيري الله لبيري الله حي لبيري ما كل حي وما لي وي لبيري قال رجل alors si sa ilahi kub badbadi kasu kasosa markin la so saareena sabab ka lo badbadiye ilah wa shega fa law la annahu kana min al yusabih lalafit fi batnihi ila yawm yub'athoo hadusan hore u gamid ahaalahayn bak ilaahi nistah ilah لكن إبادتي سهره ألا حدودتي سحفريي ألوحفري ألساس الوحفري ألو سوما تشير شرعان مركبات دي لقضي آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين وحانقرانهاي إله إبادة مدانو إلو سنتين إلا إلهي ذير بن إسرائيل هم أيام مهان أنا قنا مسلمين تنكوشي له حالت قطعه لكي نسو مهان حالت قطعه لكي لا وحالي رئال أنا وقد عصير تقبل يا هري ماكات برواقبة كسو مهان أبو الله آسي يي مهات بير إيمان الله إيمان على أس إيمان إضداري على لك نقصب وي ماهان اختلاح يتضارشو خلاص وإهلاك سنة لا أدعا في مثال، هو أين قررتها بيها قد كم وقتك برواقها، نبات جاء ليها عافل معتك بقالها وقتك عافل معتك وقتك أطلبانتها المركة الإلهي سد بحدود دي سؤوه إلى على الضو حالات دمروجك ويقولت ما ده إلهي ساقكو إلى عشانا ساقكو إلى عشانا لكن حالات دا قاد عافل معتك بطم مركة تسككة وغضو إسكا كريت قد نصتها دو melk wax ka hodeeyay oo lugu xifliya ma jirto fadhila sagay ilahay fabiiso iska ka xifikan oo waxa waxa hor mar san fadhiga ilahay way saway laakin aadiga wax ku yeelala lama aqo oo suganeyd ha waxaad adigu hor mar satay oo aad sugeeyta melk laakin ilahay fadhiga is ilaawaa wa arkaa qofku waa inuu taas bal الله حفظي تجده الله تهليه ده جرغير جر كيسير نصريه ده سأمامك تعرف إلى الله الله إصبر في الرخاة برواقه ده ده ده يعرفك وكو غرانه اللي في شدة دباطه ده ده ده وعلم أغو أن ما أخبأك وحيكو غفي لم يكن مأسنهين ليصيبك متكو أصيب لها وما أصابك وحيكو أصيبك وغد عينا لم يكن مأسنهان ليخدئك متكو ثنا و المساله دي قدت مساله دي قدت ويترنا او و مساله حبه ايمان حي وقت وح الله وحي اعراك او و حوي انو اسير ويراكو كو كنصنت هاي مرنبا كو دفين حيل هوري الله نحفظك لو قري يد على مور ويي كو غفينه كوغمدين حيل الله نحفظك لو قري انسو كوغدين خلاص marka wax kasto dhacayo weena ku kulsoonaataa in ilaahay waraa qadari khalas marka taas wax ay ku fudu weena wax karada oo waa maxay dibaapa kugu dhacbay u xaday maasiin walaga shaqlaayo sidii walaga shaqlaayo lekin oo ا ايمان كان عطا قدر كان رمي سانطا بس قاع خلاص وخنعت وخنعت اه ماركه وخلاص فدك ويي كو سيغاي سينما ما ابا خركتي سينما ما ابا خركتي خوغان ناعف ياه meel ku seegay hadan saafiyeeli laha imaan seeganad leeb sax imaan laaw sikka studio iyo shabak ku seegay halu lug nabar qoriyo ya waxa ku seegay saas uu ku seegila waxa fuduka ثلاثو اسكخن امرك لأبو ايمان ادلاب هاي مركا تاسا على رب واحلم وقو انا مصره مع صبره صبر كله غرجاركو صبر كله قوفكو مركو صبرك ايا الا او غرجاره فحالو صبر اياه او غير حاخد ابن رجب الحنب رحمه الله صبركا الله بشياله ربا قوفكو انو كو في جهاد العدو الظاهر عدوك الظاهر وكفار بلاد الغالنكودو ان كاسب او غير السبب كباب كاميل wax yiraahdeen kulluna yakrahu al-mawt kulluna yakrahu al-mawt wa alam al-jirah walakin tafadalu bi saf wax yiraadan dhamanteen mawt kana wa ncebna taawuna wa nahanujina eh qa waxa taa la inaad ka aragto qof halka sadada safri la لكن ك لري معالوو صبر قبيس صبر انت هتاالو كلاهارا جيسنماد ناعنيد وين تاس اه جيسنماد وقال البطار الشجاعه صبر صعب اه جيسنماد هتاام قشوا سعاد صبر اه سعاد صبر marka sabar marka qofku calawga ay dadka mu'mininta ku sabraan oo ay dul qaataan dhaawaca iyo wax weyn aftooda ilaahi weynad subhanahu wa ta'ala dadti slo dilay ay u طب التاغيه هاي مركز تاسوا عميه طلبات او لرب الصبر كو حيطاهاي جهاد العدو الباطن عدو بقرصان جهاد تيسين اتخو صبر جهاد تيسين او ومع عدو وقرصان وهو جهاد نفسي والهوى وإن جهاد لكا صور مفتع ديكا ايها وذاته مفتع ديكا كوكو شفت ايها وذاته نفسه عدو آه intaa ay tahay bukuru adiyahay salaadii dhuhur wala adibay laba raqsoo sunna in ay tukatamaawdaysha iska fadhida fiig naftaan ha baan la tarbiyeen lugu dadaalin wax ay ayadu qayrooyay leeday lama marka inaad nadiifta jehaad xulqasho baa aad ka samayn tolay oo tihaad kula qasho ina jehaad tabakula اياما رجاله <سؤال> الصوفان يرسل الله عليه وسلم حديث صحيح امام الترمذي يا احمد يا غير كربا وريا المجاهد من جهاد نفسه في الله مجاهد كدبطع واوقف كنفسك الا ترك سلا دغاله وداعتك على كل جهاد نفسك اني اودو نقصان لازم وكي وكا سامنتو سنوه انك سامنتو محرمات كتا xaribtankeeda dagaal miidheer ina jihada kula gasho naftaa ilaa ayadoo ma ogole tahaynaana tuswaat saa u soo mar ka danbe ayada u hiloodeeyda baacad waqti kaane makadum markaasi waxay iska jiclaan baaca tim soo hiloodee macaasadana wa ka arar wa ka ifirare laakin jihada deerey hataa ogu dii ciiree sarfaga waxa ka mid ah laba tansano aan arabteego kula jihada ay kalmad run aanay iska soo bixin aa annaga qalbigayno ku soo dhaadada arabkaaga hantooda saa ya qorshe noogu majirtay soo majirtay marka sabar ayaala raba wa alamu go an an-nasr gardaar ku ma asabri sabar kullachira وأنه يمر بحضات خربة أرقته لا يسعى أرقته سيجعل الله بعد عسر يسرى وحويا أم حصبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مسدهم البأس والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معهم مطار نصر الله ألا إما نصر الله قريب فرقى حالة marka saga gargaarka luluu marka ugu dhow yahay gargaarka alwarka laakiin adiga ma xala raba sa'atu sab ah sa'ad ugu dambeeydo kala dhax hadduu qaado wey iska atayso sabab maxay leen mesha taktaba adiga marba ilaahi adbaa yidu baa noora taray isoo iyo gargaal le hadii قربه بيت معبود فرچو دوي فرچو دوي هو الذي ينزل هو الذي ينزل الغيس من بعد ما قنط و ينشر رحمته قرما رقالكنا باب مرق يقوف فانك باب الهلهله الهله مكسو كام باب مك يقوفه حكمت وين انا كچ حكمت دكوت تعهيت هاي حالته قربو مشو او دنبيده مركه اي جيرتو a banco hukq qosanya inu dibaatan ka faaydo wax maqluuqa marka saqldiisa ilaahay tafarqeyaa taa sunwaabta tawakkul ki xaqiiqad ahaa dergaarkaaleen markaas la helaa kofka markuu albaab wal bakq qosto oo uu sahib kale sugeeyo oo qalbigiisa ala kariyo ku haro dergaarkaale markaas iimaana markaas iimaana inta islaada xeygada sagadii karta oo xeelada sagadii karta heeb ila wakka dhiina warii توكل fi amkan dirgaanki ma mudri marka waa arinta dhan oo ba gargeerka sabab uu noqonayda aad ah qalbiga inuu ka xaalin noqdo in aan allah afi oo si ra'id in allah wax ka iimaanay inta aad u qama islada koob gaaga iyo wax weyn xeelada ama se hebel iyo hebel iyo milab la wax ka iimaana ya warii tawakkul mihiin marka gargeertii fi fadlilla allah wax ka sii kara laakin abu وأن مع الأسر أوليس كالكيركي سنة يسر فضيد أهري أوليس مرحطات أركته فضيد أقدم بي فضيد أقدم بي تعصنا القرآن قصد يعد مع الأسر يسر إن مع الأسر يسر فطن عبدالله من عباس لقوة ورئيو لن يقلب أسر يسرين ما قد اكرت إن وحويا لباففضيد هل أوليس كأكابة way la ayada waxa lagu sheegay hal qulayso iyo laba fuday ah ayadaa lagu sheegay inma al usr yusuf inma al usr yusuf hal qulayso iyo laba fudayd waxay ku taakay ila waayilul الأول usriga caayada labada garbaala ku jirtay marka usriga hore loogu sheegay usriga danbe isku xisay laakin kerimada xaradiga ayadoo nakira hadii la soo sheego haddana dib laga keenay ayadoo nakira kala waa qayilul awwal ah mid kala weeyti hore ma aha marka usriga caayada marka hore lagu sheego iyo usriga danbe waa اذا واك عبد الله العباسا سوريه هي حديبه غريب كي كيما لافوداي لا جيرو كما اتكا كرمك قليس فوداي نوا يا فوداي نوا كاتمبي ولي داشا تريد انت نور شيء مك ليتك بدل كايس انت فوداي كنور شيء يا بره شنو داو فريكه بره مادام ولا له تليس بناله مروغا نفط كو كا المال اه ما